يسكت الشعر حينما القرآن معجزات وحكمة وبيان ينصت الكون والملائك حفت مجلسا قد أضله الرحمن يسكت الشعر حينما القرآن معجزات وحكمة وبيان منصت الكون والملائك حفت مجلسا قد أضله الرحمن حلقة تحت سلبهاء وتسقي مسجدا تنتشي به الجدران يا أبي كلما سر همس ذكرا شوقها جه في تيام يحشدون الضياء حفظ وذكران كتاب حين يتنور وجهوا للجنار كل جنار لم يلامس نقاء الشيطان زادهم طاب من أفاله تقوى والذي خاب زاده العصيان من خيار بالعلم فقر بذلهم فأفزها لك البستان إن ترد أجرهم فجد وتصدقهم واستزد قبل أن يشح الزمان. ها هو الوقف باسط رحتين فابتدر لما يفوت الأوال صرح جمعية لتحفظ قرآن قرآن كريم جزاؤه الإحسان يسكت الشعر حينما القرآن معجزات وحكمة وبيان ينسط الكون والملائك حفا مجلسا قد رضله الرحمن إن تسلي ان سرني حظي والنجاح مجد الحياة دنيا واخرى اوطن الونس لو درى الانسان يسكت الشعر حينما القرآن. جزاة وحكمة وبيان يمسك الكون والملائك حفا مجلسا قد أضله الرحمن